مرحبا بالجهاد مرحبا بالجهاد في سبيل الإله نستبيغ للجنان مرحبا بالجهاد مرحبا بالجهاد في سبيل الإله نستبيغ للجنان مرحبا بالجهاد <تصفيق> مرحبا بالجهاد في سبيل الإله نستبيع للجناد كلنا سائرين نحو مجد كريم نحو رب الأنام سائلين الجناد كلنا سائرين نحو مجد كريم نحو رب الأنام سائلين الجناد مرحبا بالجهاد مرحبا بالجهاد في سبيل الاله نستبيغ للجنان مرحبا بالجهاد مرحبا بالجهاد في سبيل الاله نستبيغ للجنان سوف نلقى الجنود في صفوف مجيد ولنهاب كالاسود نحو فاتح جديد سوف نلقى الجنود في صفوف مجيد ولنهاب كالاسود أحوا فتاح جديد مرحبا بالجهاد مرحبا بالجهاد في سبيل الاله نستبيغ للجنان مرحبا بالجهاد مرحبا بالجهاد في سبيل الاله نستبيغ للجنان وسنمضي امام رافعين اللواء والنقات القرى ولناخذ من جديد وسنمضي أمام رافعين اللواح والنقاط الطغاه والنخود من جديد مرحباً بالجهاد مرحباً بالجهاد في سبيل الإله نستبيغ الجذان مرحباً بالجهاد مرحباً بالجهاد في سبيل الإله نستبيغ الجذان لن نلين للعودة نستبق للجهاد نمطلق للجهاد في سبيل الاله لننال للعداء نستبق للجهاد نمطلق للجهاد في سبيل الاله مرحبا بالجهاد مرحبا بالجهاد في سبيل الاله نستبيغ الجناح مرحبا بالجهاد مرحبًا بالجهاد في سبيل الإله نستبيغ الجناح ضربنا ضرب دربو حق موتنا للحياة سنقاتل الجيوش ونهضو من جديد ضربنا ضرب حق موتنا للحياة سنقاتل الجيوش ونهضو من جديد مرحب بالجهد. مرحبا بالجهاد مرحبا بالجهاد في سبيل الاله نستبيغ للجهاد مرحبا بالجهاد مرحبا بالجهاد في سبيل الاله نستبيغ للجهاد قد اتانا الهدى من اله كريم ولنعيش مؤمنين للحكيم المجيد قد اتانا الهدى من إله الله كريم والناعيش مؤمنين للحكيم من مرحبا بالجهاد مرحبا بالجهاد في سبيل الإله نستبيغ الجنان مرحبا بالجهاد مرح. بالجهاد في سبيل الاله نستبيغ للجنة والنونا ضل الجيوش والنافذ كالقيود والنعيش جاهدين والنموت مسلمين والنونا ضل الجيوش والنافذ كالقيود والنعيش جاهدين والنموت مسلمين مرحبا بالجهاد مرحبا بالجهاد في سبيل Witam serdecznie Państwa مرحبا بالجهاد مرحبا Państwa serdecznie Państwa serdecznie Państwa serdecznie Państwa serdecznie Państwa serdecznie Państwa serdecznie Państwa serdecznie Państwa مرحبا Państwa